بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله المجاز يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. لما ذكر رحمه الله أن الكلام حقيقة أو مجاز ذكر أن المجاز ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول مجاز بالزيادة سواء بحرف أو كلمة. محذوفه فمن الزيادة قوله ليس كمثله شيء والزيادة في حرف الكاف قال وزيدت للتأكيد وهذا من باب المجاز وإلا فأصل الكلام ليس مثله ليس مثله شيء والمجاز بالنقص قال كقوله تعالى واسأل القرية فهنا حذف المضاف وتقدير الكلام على قول المصنف واسأل أهل القرية لأن القرية لا تسأل وإنما الذي يسأل أهلها ونوع الثالث المجاز بالنقل يعني نقل الكلمة من حقيقتها إلى أمر آخر فهنا قال كالغايه فيما يخرج من الإنسان نقل إلى المجاز العرفي وإلا فإن الأ... أصل الغائط هو المنخفض من الأرض ثم است ثم نقل إلى ما يخجم الإنسان على قول مصنف رحمه الله ونوع الرابع قال مجاز بالاستعارة قال كقوله جدارا يريد أن ينقض وجه للسعار فيه أن الجدار جماد والله عز وجل أثبت له إرادة والإرادة لا تكون إلا لمخلوق حي قالوا فقوله جدارا يريد أن ينقض استعرنا الإرادة من الإنسان وجعلناها في الجدار وسبق أن الراجح أنه لا مجازة في القرآن فالمثال الأول الذي قال عنه المصنف مجاز بالزيادة هذه ليست زيادة وإنما يصح التعبير عن الذات بالمثل فان تقول مثلا ليس مثلي أحد أي ليس المثل ذاتي أو شكلي أحد وكذلك هذه الآية ليس كمثلي شيء يعني ليس كمثلي ذاته شيء إذا ليس كمثل ذاته شيء يشبهه أحد فكذلك أيضا الصفات صفاته سبحانه كما قال سبحانه وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وأما زيادة المجاز بالنقصان كقوله واسأل القرية فإن القرية تطلق على مجتمع الناس على مجمع الناس يعني اسأل الناس مجتمعين، وأما المجاز بالنقل ومثله بالغاية فنقول هذه حقيقة عرفية، مثل السيارة التي نركبها هذه حقيقة عرفية، لا مجاز من الخيل. والبعير والحمار والمجاز بالاستعارة جدار يريد أن ينقض فليس هناك مانع من إثبات صفة الإرادة الجماد مثل تقول شكل او اراد الكتاب ان يسقط لكني مسكته فهذا ليس مجاز وانما حقيقه ومثل لو تقول وضعت شيئا ثقيلا على الطاوله تنكسر وهكذا وسبق أن من يجعل في الكلام حقيقة ومجاز أن أول من ابتدع ذلك هم المعتزلة قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولا يوجد في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم من يقول بالمجاز وإنما ظهر ذلك بعد قرون فضله لنفي الصفات لله سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله سار على ما سار عليه أهل الكلام نعم الله أعلم صلى الله وسلم محمد